يا محبوب محبوب من محبوب محبوب ونبي الشوق عصف والحنين يا مريت احبابي يا طير الحمام اردى خبر البعد لو طول سنين تسهر بقلب اللي يحب نار الغرام تسهر بقلب اللي نار الغرام لو شفت يا طير انوار الحسين الا وانت وياي لرايد سنان يا ل رايد سلام لما انت تشوف حسين الا العين عاشق سنين محبوب الحسن عاشق سنين محبوب الحسن يا غرامي يا غرامي يا امامي يا الحسن يا الحسن ya طير من law أخذ الحبيب habibi rooh mahboub al hasan akhd al habibi rooh يو من تشوف دوم ما تحسن القلح يا حمام جنون عابس بالطفو كل ابو الاحرار جناه الحسر كل ابو الاحرار جناه الحسر كل رايح يا ابو محمد قاصد بشوق وشج للعما ولاي للحسن عنا ايضا ودر الماي محبوب الحسن ماي ودر الماي محبوب والحسن يا امام يا غرامي يا غرام يا امامي هاي الحسن يا الحسين وصل من محبوب الحسين. <متصفيق> وتنظر الكهف أطبق قل لك يا عين ما نسيت الوفى انت طير تنظر الكهف المنيع اطبق الجفن عن جفوت عيني قلق يا صغير يا عل الارض الفتيح استمع لاهات وشواق الولي يا حمام يقول لك وقلبه فجيع ويا قص شوق الاحباب وهني يا قوس الشوق يا لحباب وهلي ابن الحسن حنيت يا طير نوني تدريني شتمني محبوب الحسن يا امامي يا غرامي يا غرام يا امامي هاي الحسن هاي الحسن وصلت معلونه يا طير من adel habibi lurub mahbub al khase adel habibi lurub mahbub al khase ya imani ya gharami infrared... ya narami ya gharami ya gharami ya imani i an ما يطير امنو يرجح لو شاف بالقوا من تصل الحسن بالك لا تحير لو شفت بلعمانا ير لا ذهب الا عاشق شوق وتك الهم قصير شيء شيء اتحضره متوسط القلوب حضره لك والزوار وسندلين ودار ومشيده بانوار محبوب الحسن ومشيده بانوار محبوب الحسن يا امامي يا غرامي يا غرامي يا امامي هاي الحسن هاي الحسن وصف الدمع على يا طير من نتو اظل حبيبي يا حسين يا حبيبي نور محبوب الرادود الحسيني نذير الرماحي كان على الهندسة الصوتية من لؤي البغدادي